وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَلَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يستوي الأعمى والبصير وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الْغُمَاءُ وَلَا النُّورُ ولا الظل ولا ولا الظل ولا وما يستوي الأحياء الْحَرُّ وَلَا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 وَأَمْفَاقُ مِمَّ أَرْزَقْنَاهُمْ سِرَّ وَعْلَانِيَّةٍ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُورٍ وَأَمْفَاقُ ليوَفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ليوَفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أُوحِيَنَا إليه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 119. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا 111. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ يَهْدِيَنَّهُمْ إِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن ضِعْدَى ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا تَرَىٰ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 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فلن تجد, لسنة الله تبديلا فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تحويلا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 إنه كان عليما قديرا إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن أَنَّ بِعِبَادِهِ بصيرا